بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشن دي مهربان طاسمين بطاسمين دخوين ريتوا تلك آيات الكتاب المبين أم سورة الآتكاني قرآن رنك روية. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ خَرِيكَ خُوَدْ لَنَاوْ دَبَيْ بَخَفَدْ لَبَرْ أَوَيْ أَوَانْ خَلْشِ مَكَّةَ بَاورْنَاهِنَنَ اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاكُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ اگر بمانوهد دێنی نخوار و بویان و بلگیگ لە ئاسمانەوە کە گردن یعنی بودانوینین ناچار یعنی بکات باور بینن وما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث إلا کانو عنهم عرضین هر بید بویان پیامی چی تازه دابزین رو قرآن لخوای محربانو. اوان بردوان فشتيكرو روار جارن كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ذا <تصفيق> بيغمان اوانه بدريان ثاني باوريان بينكر او ينارد بومان بويان دت حوالكان اوي اوان قالتا قرتيان بيذكر أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. سيد زيناكن تنمر روان دوتي عيد لها مذوري إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين. بەڵام زۆربەیان بڕوادار نین و باوەڕ ناهێنن وئن ربک لەهو العزیز اڵڕحیم بێگومان پەروەردگارت تەنها ئەو خاوەن دەسەڵاتی بەزەییدارە وئذ نادا ربک موسا ئنائتی القەوم اڵظاڵمین باس بکە ئەو کاتەی پەروەردگارت بانجی مووسای کر کە بە پێغەمبەری بڕۆ لای ئەو كقال كيف فرعون آية أوان ناترسن بفرماني خوادكان قوم فرعون ألا يتقون موساوتي أيبر وردقارم براستي من داترسن بروان بينكان قال رب إني أخاف أن يكذبون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَسِيَنْجَمْ تَنْقْ <تصفيق> بِبَيو وَدَا تَرْسِمْ بَصَاحِي خِسَمْ بُوَا نَكْرِيو زمانم برنبالو گريئي حياتي كَوَا تَخوَايا جُبْرَيِيل بِنِيرَ بُولَي هَارُونو بِيكَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وأوان قلي فرعون طولي تاواني تشيان لسرما بو يد ترسمك بوم كجن لجاتي أو كجراوة قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون خوافر موين نخير أو يباسد كرهي كوا تهردكتان بمعجزكان ما نوبرون بولا يفرعونو قال كي إما لقالتان في العون فقولا إن رسول رب العالمين أو صابرون لا يفرعونو هردوكتان بلين براستي إما بيا غنبري بردقاري أن أرسل معنا بنيل نرى وين وي إسرائيل لجير دستيخوذ بر الله كيد لقل إيمة بوشام قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون وتي آية إيمة بيما نقيا عندي لناو مالي خوما نداب من دالي وتوتسان صاليق لتمند لناو إيمة دانا مايتوا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَوْ كَرْدَ وَخْرَعْبَشَتْ كَرْدَتْ كَكُشْتِنِي قِبْتِيَكْ بُو وَتُولَوَا نَيْسَبْ لَوْنَا شُكُرًا قَالَ فَعَلْتُ هَا إِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِّينَ مُوسَاوْتِي أَمْ كَارَمْ كَرْدُو أَوْ كاتي كمن لريزي نزانان دابوم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين إنزاران كردو هلاتم لأيودا كاتي ترسام لتان طولم لبسنن أوسافر وردقار حكمتي پیغمبراتي پیبخشيم مني خست الريزي پیغمبران وكردمي وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل وأوبخ وكرد نكتودي كتب من نتبصر المواء بهوي أوابوا كتون وي إسرائيل تكرد بوا كويلو جرد استي خاد لا موسى موسى قال وما رب العالمين إن فرعون وتي فروردگار دیهانیان چیا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين مساوتي فروردگار اسنان كانو زوي قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون تي بواني بدوري داب لشين كوتاني أجيته لا يتدلأ. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مساوتي. حروردجاري إيوو حروردجاري باو كبا في رفيش وكان تانا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون تي براستي او في غم بركن الراء وبوء قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. مساوتي فالورد قال رج هلات رج آواه وأويل نوان ياندايا أجر إيه وبيربكنا ووجير بن. قال لا ان اتخذت الهان غيري لا اجعلنك من المسجونين فرعون تي شوانبه اجر پرستراوي ترجل من دابنيت بيگمان دت خمريزي بنت كرا وكان زندان دكم قال اولو جتك بشيء مبين موساوتي ا هر زندانم دكيد اجر شتيشي م أجيزي تشيرولوا اشكرات ببنم كراست بيغنبرم قال فاتي به ان مِنَ من الصادقين فرعون تي دي اوشت بينوبين وينا اگر تول راس گوياني فالقا هي تعبان مبين انت موسى جوسان كيف دَسْبَ جَابُو بأجده هاش ديارو أشكرى ونزع عياده فاذا هي بيضاء للنظرين ودست درهنا لبن باليده يكسدستي سبيو پرشنگدار بوابينران قال للملئ حوله ان اذا لساحر عليم فرعون تيبو كياو گوراني لدوري وبون. في جمان أمجادو قريش زرزانيع يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ دبدرتم كذلولا تخاشخوت عن بذاد وكي زفرمان تسيدكن لا تجيبكم قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين و تیانجارێ موسااو براکەی وازی لێبێنە دوایان خە، پیاوانێ کۆکەرەوە بۆ هەموو شارەکان بنێرە یە تووکەبی کولی سەححری نالی هەموو جادووگەرێکی زۆر زانات بۆ بێنن بەلوومیان سەحڕەت ولیمی يوم معلوم ئەو جادووگەرانە کۆکرانەوە لە کاات و ڕۆژی دیاری کرادا. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ وَبَخَلْتِيشْ وَتْرَى إِيهُ وَشْكُودَ ابْنَوَى لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ تَاشْوِيَنْ زَادُوا قَرَهَمْ بِكَوِينَ أَقَرْ أَوَانْ زَالُوا سَرْكَوْتُوبُونَ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين إن زاكاتي زادوا قركان هاتا بفرعون آي براستيب من هي أقر إيما زالوا سالكوتوبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وثيبل وبيجمان اي واوكاتل نزيكان خومدبا قال لهم موسى الا انتم الملكون موسى بصاحركان فالقى الحبالهم وأصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون أوانجغريسو حبلو دار دستكان افردا ووتيان سفن بغوري فرعون براستي هر اي ما زالو سركوتوين فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون انجا موسا دار دستا و بوو بوبا مهاری چی گورا انزا کتو پر او مارا گورا هرسی زادویان کردبو هلیلوشی فألقي السحرة ساجدین انزا زادو خران برودا بە وجد بردن و بخوا قالو آمنا برب العالمین رب موسا و هارون وطیعن اوابا ورمان هینا بفر وردگار جهانیان کفر وردگار موسا و هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعونتي آبى ورتب هنا بيش أوي مولت بدم براستي موسى وجرجورة كثنا كفير جاد ويكدون جابي جمال لمودوا دزان تتان ليه براستي دست قاست راست سب دبرم وبيجمان هموتن هل دواسن بداره قولوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون زادو گركان وتيان هيد زيانين يا ابو ايمه اويتو اتوي بيكي سنك براستي ايمه قران بولاي نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين براستي <تصفيق> ايما بتمينو أميد دكين كفر وردگار من لغناه تاوانكان من ببوري سنك ايما يكيمي باورداران بوين لغلكمان دا وأوحينا إلى موسى أن أسر بأعباده إنكم متبعون وحِمَانَ نَارَ بُو مُوسَى كَبْشَوْ بَنْدَبَ أرْدَارَ كَانَمْ بَبَوْ مِصرَ بَذَابِيلَ بِأَجْمَافِ الرَّعَونَ كُمَالَكِيْدُ هَاتَانَ ذَكَوْنَ فَأُرْسَلَ الرَّعَونُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اوسا فرعون پیاوانی آوانی کو بەشارەکاندا بۆ کۆکردنەوەی کانده و کو کرد نوی لشکرو هیز این هاولئی لشردمت قليلون فرعون تی براستی آوان موساو شوان کوتوانی کو ملی کمی لنا وبراستي أوان الرقي إما هل دستين بوطار كرداريان وإن لا جميع حاضرون وبيجمان إما كمالكين بدارين وأجدارين بPILE أنا كانيان فأخرجناهم من جنات وعون إن ذا أوان فرعون كمالكيمان درك اللباخات وكان وكان وكنوزه ومقام كريم ودرما كرد لوهمو غنزو غزنو كوشكزور زو انوتاكانا كذلك واورثناها بني اسرائيل ابوجورلناومان بردن وانا وكان يعقوب مان لذيغا ياندانا فاتبعوهم مشركين ان مُشْرِقِينَ انزا فرعون لاشكركاي كات خور شَوَن يَا كَوْتَن فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ انْتَ كَادَتُوكَ مَلَكَتَا يَنْبِئُكَ كَوْت حاولَ كَانِي مُوسَى وَتْيَان بِقُمْن أَمَ جِيرَاوِين فَمَندَغَن قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين مووسا وتی نەخێر پێتان ناگەن بێگومان من پەروەردگارم لەگەڵە بە زوویی ڕێگای رزگاربوونم نیشان دەدات فوحەینا ئل موسا ان اضرب بعصاک البحر فلق فكان كل فرق كاطودی العیم ئینجا سروشمان کرد بۆ مووسا کە بە گۆچانەکەت بدە لە دەریاکە ای و جا زادر یاک لد بو کهلتی چی وکشاخی چی زور گو روابو و ازلفنا ثم الاخرین و اوانی تر فرعونو و نزی کردو کردەوە و انجینا موسا و من معه اجمعین زا و همو اوانی لقلیبون رزگار من کردن ثم أغرقنا الآخرين. باشا أن أواني ترمن نقمكر لدى ريادة. إن في ذلك لا آية، وما كان أكثرهم مؤمنين. براس تيل ودا كباس كلا بلجيت لسد صلاة إخوة بلامزور بهم باوريا نهنا. وإن ربك له العزيز الرحيم. بَرَاسْتِي فَرْوَدِگاري زَالُو بَبَزَيَّا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بخو نرو بسرياندا حوادث <هوالي> إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتيو تيباباوتشي وقال كي سيدا فرستان قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين وتيان بتاني قد فارستين إن ذا بردوان بنداتيان ذكين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيمتي آية أوان جوايا لتنا كاتي هوار زان لذكّن أو ينفعونكم أو يضرون <تصفيق> يا آي أوان سود يا تام فيدقينن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وتيان نخير هي يان فينا كري بلكو ايما باو باپيران من ديوا آبو شوي ايما يان كردوا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وتآية إيوة دزانن سيدة فلسطن أنتم وآباؤكم الأقدمون إيوة وباو بابير فيش وكانتان فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين زعب راستي همو أوانا دجمني منن زيقل أفر وردقاري زيهانيان الذي خلقني فهو يهدين كأومن دروس كردوا فشان هر اوش رنمونيم دکات والذي هو يطعمني ويسقين وهر اوزا تخوراكم بيدادات دكات. وإذا مرضت <فهو يشفين> <الذي هو يطعمني ويسقين> واذا مرضت فهو يشفين وكاتي نخوش بكوم هر اوش ف امدادات تاكم دكاتوا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَذَاتِكَ كَمِن دَمْرِينيو باشان زندوم دكاتوا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ وَفَرْو الدِّغارِم زَاتِكَ بِتَمَامُ أُمَادَ كَم لَروجي پاداشدا بُبوريل هلاكان مبيان رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ أي پروردگارم داناييم پي به بخشا بم بار ريزي پياوتا كانوا وجعل لي لسانا صدقا في الاخرين وباسكردن باتاكا لنا وقلدا هات وكاندا پي به بخشا وجعلني من جنة النعيم وَبِمَجْرِي لِأَوَارِ گِرَانِي بِهَشْتِ فِرْنَازُ نِعْمَتْ وَأَوْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَبَاكُمْ خَوْشَبَبَا بَرَاسْتِي أَوْ لَغُمْرَيَانَ وَلَا تَخْذِلْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَشَرْمَزَارُ رِسْوَانَ مَكَلَ الرُّوجَكْدَا ك خل تشيزندو يوم لا ينفع مال ولا بنون راج كمال سمان من دالو نوآ سد ناجيّن إلا من أت الله بقلب سليم بيت جلكسة بيت خدمتي خوا ساغ ساقو باكو خاوي نوآ وأزلفت الجنة للمتقين وب ریزة الجحقيم للغاوين ولاڕۆژی دواییدا بەهشت نزیک دخرێتەوە بۆ پارێزکاران و لەخواترسان دۆ زەخیش دەر دەخرێت و عشکرا دەکرێ بە و گمراان وقيل لهم عين م كنتم تعبون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون لذي يا إخوة آي يا أرمتيت عن دان يا يا أرمتي إخوة يا أرمتيت عن دان فكبقبوا فيها هم والغاوون إن زاهموا أوانوا قمرايا سربر أخوار فريد درينا دوازخوا وجنود إبليس أجمعون هروا هاهموا سربازان الشيطان قالوا وهم فيها يختصمون. بتفرستان زغدا الله إن كنا لفي ضلال مبين. سين بخوا إما العالمين. كا تيك اي ومان دبر در ريزي فر وما أضلنا إلا المجرمون كس اي مي قمرا نكر تاوان باران نبات بما لنا من شافعين وهي استكاكاري بو ولا صديق حميم وهيس هاوريه چي فلو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المؤمنين خز جداري شتر بجراينا يتوبوا دنيا أو سالبا وردارا نبؤن إن في ذلك لا إيه وما كان أكثرهم مؤمنين براس تيل ودا كباس كلا بلام وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براستي هاد بالورد جار الزالو مهربانا كذبت قوم لوط المرسلين قالي نوح عليه السلام في غمبران يا مبدرو كردن إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتتقون كاتي كنوح يبراي <تصفيق> انا ترسل الاخوه خوتا <أخوة> نا فارسن اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون من <أنا> بيغمبري تشي امينم بو ايوا كوات الاخوه من بكن وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين و من داوای هیچ کریک تن لی نکم لسر آورن مونی چون پاداشتی من لەسەر ها جیهانیانە پروردگاری دهانی آن. فت تقل الله و اطیعون. کوات الاخواب من بکن. قالو آنؤمن لك و اتبعك الأرذلون. و یه آیه بعور بێنین لە کاتێکدا ئەوانەی شوی ند فاسترين كسا حجارا وداما ونفاما قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلام من توزان مأوانتي كرده ويقدكان إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون فرسينا وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ومن در كريبا ورداران نيم من تنياتر سينريا شيرون كروام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين اگر كوتا اي نهيني لم كاربان قوازات بيقوما لبرد باران كراوان دبي قال ربي ان قومي كذبون نوح وتي اي پر وردگارم بيقوما لكم بروايان پينكردم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين كواتا لنيوان منو اوان دا حكم بدا بحكم داني كي و منو أو باور داراني لقلم دان رزقار بكا فأنجيناه و معه في الفلك المشحون إيه مشنوحه أو كساني لقلبه رزجار ما كردن لخن كان لو كشتيك بركلا و لمروهها مزور الجنداريك ثم أغرقنا بعض الباقين لپاشان لدوائی رزقار کردن ایمان دالان اوانی کمان ونقمان کردن لآوی توفان کدا این في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنین براستی لودا کباس کرا بلگی گەورەیە بەڵام زۆربەیان زوربیان باوردار نبون وإن ربك لهو العزیز الرحیم وبراستي هرپا الوردقار الظاليبا بزي كذبت عادن المرسلين قليعات بيغمبران إخوايا بدروزندانا باوريان بي نكردن إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كاتي هود برايان بيوتن آخوة الناباريزن لسيزا إخوا إني لكم رسول أمين بيغمان من پیغمبره چی امینم بو ايوه باتقوا الله و كوات كواتا لخواب ترسنو من بكن. وما اسألكم عليه من اجر ان اجرية الا على رب العالمين ومن هیت کریق لأيوه داواناكم لسر امگا ياندنی بانگوازا پاداشتی با من تنها لای پر وردگاری زیهانیانا أتبنون بِكُلِّ رِيعٍ آية تَعْبَثُونَ آه إيه ولا هموش ويني سر الرجاء برضي يقدرز ذكن ببابه وتتخذون مصان على علكم تخلدون. وتسنكوش كخلايب هيزدرز وإذا بطشتم بطشتم جبارين. و هەر کاتێ دەستبووەوشێنن سەمکارانە دەستەوەشێنن کەواتە لە سزای اخو خوا خۆتان بپارێزن و جۆرایی من بکەن بە تق اللهەوە ئەڵطونوەتەق الذي ئەمە دەگوون بیما ت ع لەون وە لە سزای ئەو خویە خۆتان بپارێزن، خۆتان دەزانن چی پی بخشیون امدكم بأنعام و بنین وجنات و عجون اعجلو منداڵ من دالو باغو کانیابی زوری پیداون انی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم براستی من ترسم دو تارتان بیه سزاي روجه شي زور قولي دجواري پر لسزا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وتيان بهود عليه السلام لاي ايما يكسانا آموش غارب كديان آموش كيت إن هذا إلا خلق الأولين وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ رود لسيب شينانا وإما سزان أدرين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا إيه وما كان أكثرهم مؤمنين إتربا وريا بينهن أبوه بلعم زور بيعن باوردار نبون. وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. براستيها الحروار دكارت بد الصلاة وببزيّا. كذبت سموط المرسلين. قالي سموط في غنبران ينبدرو زنزاني. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتتقون. كات صالح يبرأ ينفيوتن ايا لسزاي خوا خوتا نا باريزن ان ليكم رسول امين براسي من بيغمبري چي امينن بوتان اتقوا الله واطيعون ديل اخوابتر سنوجورا بكن وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ومن هیچ کریو پاداشتی اگل سر ام یل لە و داوانا کم کریو پاداشتی من تنها لای پروردگاری جیهانیانە اتترکون فی ما ها هنا آمینین وادا زانن واسطان لیده هندره لدنیا دا بهیمنی داشین بی جنات وعیون لناو با خاتو کانیاوی زور وزر و ين ونخل طلعها هضيم ودناكشتكال زور باخاتي دار فرماي ميوغيودا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ولتيا كاندا خانوده تاشن زور بليزانانا فتقوا الله واطيعون كواتل سزاي خوابتر من بكن ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وجراليز يا دروان قالوا إنما أنت من المسحرين. وتيام بصالح عليه السلام توتنها يكيش لزادو لكراوان ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين توتنها مروفة شوك إيما داي آية معجزيك من بوبين أغلى راز قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح عليه السلامتي أم اشترميين معجزة أخوار نوار روجيك بو أوو روجيك بو إيوية ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم دستي بو مبن بخرافة اجينا سزاي تولاي روجي چيكور توشتانديت تعقروها فاصبحوا نادمين كتي اوا سري امبري اوسا فشمامبون ولا ترسي تولاي اخوا باخذهم العذاب إن في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين ان جا سزاي تولا اوانيغور براستی لمدا دا کباز کرا نشانه چی گو ره یا بل باوردار نبون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرحيم. بیگمان پروردگار زالو ببزایه كذبت قوم لوطن المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط ألا تتقون گلی لوط پیغمبرانیان بدروزندانا كاتلوتي برهن عليه السلام متيبيان اي والاخوان اترسن وخونا بارزن انني لكم رسول امين براستي من بيغمبري تشي امين بو ايوا فاتقوا الله واطيعون كوات الاخواب ترسن جوالي من بكن وما اسالكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين ومن هز پاداشت يجلسر فيغمبريتيا كم لئي وداوانا كم پاداشت من تنها لاي پر وردگار جهانيانا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. على نوها مو خالش يد ذهاني كان. ووازدين اللوها وسرانة كبرور دكار تام بيدرس كردون. نخير بالكو إيه وكملكن درت سولة سنوري آرزو. قالوا لإن لم تنته يا لوط لا من المخرجين. وتيان براستي إيلوت. اگر وازنه اینی کارت بیگمان لدر کراوان دبید لمخاکده قال انی لعمل کم من القالین نوحتی بیگمان من زور قلص و بێزارم لەو کردەوەتان رب نجنی و اهلی مما یعملون ای پروردگارم خوم و مال و خیزانم رزگاربک لطولی او کردوی اوان دیکن فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إن ذا مخلوط هم خزان كيمار رزقك رد. إلا عجوزا في الغابرين. بس جل في رجنة كخزان لوتة كلا زمّوان وتيأت وان دابو. ثم دم وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ وباران يكمن لبر بسريان داباران إن ذا أتخراب بباران ترسين راه وكان إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين بَرَاسْتِي لَمَدَا كَبَاسْكِلَا پَندِچِي گَوْرَهَيَا بَلَم زُر بَيَنْ بَاوَرْدار نَبُون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بَيگُمان پَرْوَرْدِگارِ زَالُ مُهْرَبَانَا كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ خَاوَنِي بَا خَاتَتْ سُرُ پْرَكَانِش پَيْغَمْبَرَانِيَم بَدْرُوزَندَانَا إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ كاتي <تكش> شعيب عليه السلام بيوتن آئخوة ناپاريزنو لخواناترسن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براستي من فيغمبريك أمين بو إيوة كوابو لخوا بترسن جورالي من بكان وما أسألكم عليه من أجب إن أجري إلا على رب العالمين ومن هيج كريو بعداشتي لأيه وداواناكم لسر بيغمبرياتيكم بعداشتي من تنهى لايبر وردقاري جهاني أنا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ريكوا راس بيوانبكن ولا مبن وزنوا بالقصطاس المستقيم وبَتَارِزُوهُ الرَّاسُ وَالرَّقُ شَانِبًا وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَكَمْ كَوْرِمَ كَنِ اشْتَكَانِ خَلْخِدَا هِجْمَافِ شَارْجِر تَمَخَنْ في وَرُومَتٍ لَزَوِيدَا بَخْرَافَ كَارِتَانِ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأولين. وبترسن لو زاتيك ايوو خلقاني پیشوش دروس کردوا قالوا إنما أنت من المسحرين وتيان توتنها لزادولي كراواني وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين وتوتنها مروووشي وق ايمي وبراسطئ مواجه ماند بين دبين لدروزنامبيد فأسقط علينا كسف من السماء إن كنت من الصادقين. ديتامパーテج لاسمان بخر أخواره وبسرمان دا أجرتول رازجو ياني. قال ربي أعلم بما تعملون. شعيبتي. پروردگارم تاک دەزانێ بهر کرده وی کدی کن فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله انهو کان عذاب یوم عظیم انزا شعی بیان بدروزن زانی باو و سزای ڕۆژی سیبری هور بەڕاستی براستی او سزای سزای روجی چی زور گوربو انفی ذالک لآیه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بِأَجْمَان لَمَدَّ كَبَاس كَلَبَلْجِيَّةِ بَهِزْهَا بَلْأَمْزُورَ بَعْمَ بَعْوَرْدَ الْنَبُوُنَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ أَمْقُرَآنَ دا بزين رايو پر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين جبرائيل أمين هنا أخوارو بو سردلي تو بو أويل ترسين بي بلسان عربي مبين بزماني چي عربي رون روان أو لم يكن لهم آية أي علمه لما أُبَنِّي إسْرَائِيلَ وبراس تي باسي قرآن لكتابي في غنبلة فيش وكان داهيا أما بالجيت شرون نبوء بيان بوكافراني قريش كذانيان بني اسرائيل او دن جباسي قرآن دزانن ولو نزلناه على بعض الأعجمين أقرئ ما أقرأن من مندا تخارب وسركسيش عذمي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين إن جب خوين درايت وبسريان دا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أبو جورا أم قرآن ما خستوتنا و دليت بارانوا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم كتي هربا باوري حتى سزاي آزار در بچايو خويان دبينن جا باور دينن فيأتيهم بغتة وهم لا يشون أويج لنا دا ديد بويان كاوان هستي پيناكن فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضَرُونَ أَوْ سَادِلِن أَخَ مُولَتِ مَنْ پَدَدري أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ دي آيَ أوان پلي زي إي مَيانا أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ تو پيمبل اگر څن صاليه بخوشي بيانجين ثم مجاءهم ما كانوا يوعدون لپاشان أو سزائي كلي ترسين رابون بيد بوين ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون سودين پيناء غيني أو خوشي ورابوارد ني بوان درابو وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ هتشاركملنا ونبردوا ظل نيابه ترسيان راني جهبوا ذكر وما كنا ظالمين بو اوي بير بكنا وايه مستمكار نبون لسزادانياندا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون شيطان كان او قرانا نهينا وتخوالا نشياوي اوان وندشتوانا انهم عن السمع لمعزولون دراستي شيطان كان لجوي قرتني هوالي اسمان برغري فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين كتهيد عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وبالي بزيون نرمونيانيد راخبوا أو باور دارانيك شويند كوتون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون انت أقر سربيتيان كردي أو سربيان بلي براستي من بريم لويئي وديكا وتوكل على العزيز الرحيم وفجبو خواب باستكزال وبزياء الذي يراك حين تقوم أو أخوائك دبينك كاتي بتنيان ويزدكين وتقلبك في الساجدين ودبيني نشكر دنا ونشكر عنده كي نوجي هم بودكيت إنه هو السميع العليم براستي تنهاء أو هل انبئكم على ما تنزل الشياطين؟ هوالتان بدأ م كان دادا بس نصر چه؟ تنزل على كل أفئك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون دادا بس نصر هم وكسر كيزور دروز نيزور توابار باش جوا دقرن بو الشيطان كان وزور بيان دروزنن لو هوا على ندا ديدن بخلشي والشعراء يتبعهم الغاغون فيغنبر صلى الله عليه وسلم شاعير نية شاعير كانت تنهاق مراكان شوين ياندكوين ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وبراستي او انا كخويا نايكن الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ يُذِقَ <تصفيق> وَنَاً يَن بَرْوَاً يَنْهَنَا وَوَ كَرْدَ وَتَاكَ كَانِ يَنْ كَرْدُوا وَيَادُوا ذِكري خوايا زور كردوا وَتَوَلَاً سَنْدُوا لَا بَاشَ أوى استميان لَي كَرَاوَا وَاوَانَي استميان كَردوا لمَو دوازانًا